أغرم رأى يوما غلاما جاهلا بنقوده حتى ينال به الظفر، قال سنه بفؤاد أمك يا فتاة ولك الجواهر والدرهم والدرة أغرم رأى يوما غلاما جاهلا بنقوده حتى ينال به الظفر قال ائسني بفؤاد أمك يا فتاة ولك الجواهر والدراهم والدرس فمنى وأورز خنجرا في صدرها والقلب أخرزه وعاد على الأفر فمن والقلب أخرجه وعاد على لكنه من فوق سرعة هوا فتنحرج القلب المعاثر لكنه من فوق سرعة هوا فتنحرج القلب ولدي حبيبي العصابة من ضرر لا نام قلبه أمي وهو معصوم ولدي حبيبي العصابة من. فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء على الوليد قد انهمر ورأى فضيع جناية لم يأتها أحد من سواه منذ تاريخ البشر وانتد نحوى القلب يا, يا قلب تقل مني ولا تغفر فإن جريمتي لا توتفر ويقال يا قلب تقل مني ولا تغفر فإن جريمتي لا توتفر واستل خنجره ليطعن صَدْرَهُ طعلا سَيَبْقَى عبرة لمنع سبر نَادَى قلب الأم كنف يدا ولا تذبح فؤاد الموتين على الأسر قلب الأم كوفدا ولا تزحف آذي مر سين على اللثة ناداه قلب الأم كوفدا ولا تزحف آذي ما على اللثة.